أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليل كتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ الله يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا